الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي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 شربي وقلي عينا، فإمّا ترين من البشر أحدا فقولي،, فقولي إني نذرت لرحمن صوما، فلا نكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله ما دمت حيا وبرضا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولد ننا لكن الظالمون اليوم في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 لفضيله <تصفيق> الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أي يمسك عذاب من الرحمة فتكون فتكون للشيطان ولياً. سأستغفر لك ربي إنه كان بيحبّيا وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول ليمن وقربناه نجيا ووهبنا له من إسماعيل إنه كان صادق الوحد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان إن أنت ربي مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبأ ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم عليهم آيات الرحمن خروا خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات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 ها بوكلات وعشيا تلك التي من عبادنا ما أَيْذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ I am لفضيله <تصفيق> الدكتور منه أحسن أثاثا هو أحسن أثاثا ورقيا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت الساعه فسيعلمون فسيعلمون من هو شخص ما كان هو ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وَالتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آ اصْطَفِ الْمجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مُوْقِدًا لا يَمْلِكُونَ الشَّ لقد أحضروا وعدهم عدا وكلهم. صناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحدنا وتسمع لهم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 إن شامئك هو أبتر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كذب